بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو يخسرون ألا يظن أولئك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 كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد نثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين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 كلا إن كتاب لبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن لبرار لفي نعيم على لراء